وَلَمْ يَرَوُوا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إن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 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ف يا فِرْعَوْنُ فَقُلْ لَئِن رَّسُلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَن ٱرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت التي فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَنْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتَّ بَنِي إِسْرَائِيلٌ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرتل إليكم لمجنون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 قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين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 قال للملائ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فَجُمِعَتِ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَطِيلٍ لِّلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ وَطِيلٍ لِّلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ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 سحرة فلا سوف تعلمون، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم، قالوا لا ضير إن إلى ربنا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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِذُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأت بَارُهُمْ <تبعوهم> مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ وَلَكِنَّ إِنَّمَا رَبِّي سَيَهْدِين فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَلَقَفَتْهُ كُلُّهُ فَاَظْطَرَّهُ إِلَى الْيَابِسَةِ وَكَذَلِكَ يُدْخِلُ رَبُّكَ وَأَذْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَن جِئْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَذْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا ابا انا كذالك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباكم الا فإنهم عادو لي إلا رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسبيني وإذا مرضت فهو يشفي. وَالَّذِي يُمِيتُ وَيُحْيِي وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبيه وأُفِل لَأَبِيهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَذُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَذُونَ يَوْمَ فعمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم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 فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لَهُ الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوُهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فاتح وَنَجِنِي وَمَنْ مَعِي فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ عَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ Indeed, في ذلك a verse in it, and there is no more believe in it. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ prefer your اللَّهَ then forgive الَّذِي quartan," بِمَا تَعْلَمُونَ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم He said, whether it be upon us, or did you not be one of the witnesses? If فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 تَضَلُّهَا هَبِيمٌ وَتَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ اتقوا الله واطيعوني ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يبسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسح حرين ما أنت إلا بشر مثلنا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بأية إن كنت من قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما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 ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاث المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين تَقُولُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالْجِبِلَّتَ الْأُولَى قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ قَالُوا إِنَّمَا مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا ظَنَنَّا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان رب بِكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ فَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ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 فَيَأتِيَهُم بَغْتَةً وَهُم لا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَل نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَا كَانُوا يُعَدُّونَ ما, مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما تطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنت زِع شِرَتَكَ الأَقْرَبِينَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ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 ولو ينقلبون